Book 2 62: If Küsimuste esitamine 1: Tarhul hul äskila vahed. Tara esila ohet. يتعلم يدرس يذاكر کس öpilset öppivat palju هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا اي ناد öppivat لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا كُسِيما يسأل يسأل كُسِتَ دِ هل تسأل المعلمة مرارا هل تسأل المعلم مرارا Ei, ma ei küsida alt tihti. La, laa esaluhu miraran. La, laa esaluhu miraran. Vastama. Jujib. Jujib. Vastake palun. Äjib min fadlik? Äjib min fadlak. Ma vastan. Anna Ujib. Anna Ujib. Töötama. Jästaril. Jästaril. Töötab praegu. Hal hua jästarilu hallijan? Hal hua jästarilu hallijan? Jah, ta töötab praegu. Nam. Hua jästarilu نعم هو يشتغل حاليا tulema يأتي يأتي تولتتة هل ستأتون هل ستأتون يا ما تولما كوخه نعم سنأتي حالا نعم سنأتي حالا اام يسكن يسكن هل تتبرلينش هل تتسكن في برلين؟ هل تتسكن في برلين ي ماان برلينش نعم أنا أسكن في برلين نعم أنا أسكن في برلين؟